بسم الله الرحمن الرحيم سورة ننزلناها وفرطناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما بأت جلد ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله يؤمنون بالله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانيه لو مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان له مشرك وحرم ذلك على المؤمنين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 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم وأربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بنفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من نفر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 فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم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 سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ لَآيَاتٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ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 ولا ياتى لي اولوا الفضل منكم والسعه ان يوتوا للقربى ان يوتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو ويصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرضون المحصنات الغافلات المؤمنات يعنوا في الدنيا والاخره ولاهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السانتهم وايديهم وارجلهم يوم تشهد عليهم السانتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون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 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يوذل لكم قِيلَ قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناحنا تدخلوا بيوتا غير مسكونة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 او ابائ بعولتهن او ابنائهم او ابنائهم او ابنائهم بعولتهن او اخوانهم او اخوانهم بني اخوانهم او بني او ما ملكت ايمانهم او التابعين او التابعين غير اولي اربته من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا او الطفل الذين على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا ليانا منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفي في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملك تيمانكم فكاتبوهم, فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاين رب نتحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات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 في بيوتنا دين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغذو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يَخَافُونَ يَوْمًا لَّن تَتَقَلَّبَ فِيهِ الْقُلُوبُ وَلَا تَبْصُرَ لِيَجْزِيَ يَوْمَ اللَّهِ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حتى اذا جاء او لم يجده شيئا وجد الله عيانه فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كغلمات في بحر اللجي يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُوَلّفُ بَيْنَهُ ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبالها فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بلبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولن بصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على ربليه ومنهم من يمشي على أربع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 أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلَىٰٓ إِنْ كَانُوا مُظَالِمِينَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون واقسم بالله جعد ايمانهم لا ان مرتهم لا يخرجن قل لا تقسم طاعه معروفه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 ولا يمكنا ان لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدل انهم من بعد خوفهم ان يعبدونني ولا يشركون بي شيئا وما كثر بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون واقم الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تتحسباًا الذيين كَفروا معجززين في الأظ وَمأوهُم النار وَلَبييس المصير يا أيها الذيين آموا لستذكم الذيين ملكَمانكم والذين لم يبل غُلفُل ممكم والذين لم يبلغُلفُلُ مَمكمُ تلا تمروات يطبل صلاات الفجر وَوحين تضونَة يابك منِ الظهير. ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدا طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذالك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء الا لا يرجون نکاحا فليس عليهم فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستحفن خير لهن والله سميع عليم ليس على الاعمى حرج ولا على الاحرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تكلوا مما يوتيكم ولا على انفسكم ان تقتلوا من بيوتكم او بيوت اذائكم او بيوت اذائكم او بيوت امهاتكم أو بيوت أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس علييكم جاقنا تكل جميعن واشتات فذا دخلتُم بوت فسلم علىأَ قكم تحية من عندِ اللهه مبارك تحية من عند الله مباركَةطيب مباركة كذلك يغين الله لولياتات علىكم تعاقون. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا إن الذين يستاذنك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فادل لما شئت منهم واستغفر لهم الله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 أَرَأَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ عَلِمَ مَا تَنزِلُ مِنْهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ